اسم و اجتاز السماء جلالا فازید اسراغ الغيوم جمالا و الوون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب أشيدا أُنمى إليه وأستفيض جلال وأراقب أسماؤه تعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا هنما إليه وأستفيذ جلالا أسمو وأجتاج السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبرم احتسبا بأم واب فاضى علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجالا سبا بأم من واب فض علي محبة ودلالة وأكون في عمل التطوع قدرة وصوت من عزم الرجال راب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزال هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزال لا تسأل المقدام عن سبل العلا تراه طيرا بالعزيمه جاء اسمه قد السماء جلالا فازيد اسم الغيوم الونوم جمالا والون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا